ر ش و ه شيء لا يقبله واحد من اولاد الله لكن في شيء مهم جدا يعتمد على م س ت ق ب ل ه يعني ا ل و ظ ي ف ة ولا يمكن يتم الا ب ا ل ر ش و ة اعمليه عجيبه انا ح س أ ل سؤال ه ل ربنا اللي ادانا ا ل و ص ي ة كان عارف ان احنا مش ه ن ق د ر نتممها ولو كان عارف ان احنا مش ه ن ق د ر نتممها ادهلنا ليه يعني لما قال لا تكذب كان بيقصد الكلام ده ولا ما بيقصدوش كان بيقصد هل مع ا ل و ص ي ة اللي بتقول لا ت ج ذ ب ادانا م ذ ك ر ة ت ف س ي ر ي ة ممكن ن ج ذ ب في ا ل ح ا ل ة دي وما ن ج ذ ب ش في ا ل ح ا ل ة ا ل ت ا ن ي ة ولا قال ما ت ج ذ ب ش ابدا ابدا يبقى ما قالش ا ج ذ ب في دي وما ت ج ذ ب ش في دي وما قالش فيه ك ذ ب ة بيضه و ك ذ ب ة سوده وما قالش انك لو قلت ا ل ح ق ي ق ة في الحاله د ي الدنيا هتخرب ابدا هو قال ما تكذبش ف ي ج و ناس بضعف الايمان ن ا س بضعف الايمان هما ص ل ا من جوه ا ل ن ي ة مش ك ا م ل ة على انه يتمم ا ل و ص ي ة لا يعني ا ل ت و ب ة مش حقيقيه فتلاقي الانسان يقولك ايه يقولك ده لازم اكذب م م ر ة واحد بيقولي ل ده انا لو ماكذبتش هتقوم ح ر ي ق ة ثم تقوم احكم تسيب الحريقة تقوم وصاحب الوصية يتصرف وصاحب يعني انت أحكم من انا احكم من ربنا فيلسوف اكتر من ربنا بحكمتك ه ت ع د ل ه ا يا سلام اه الرجل بحكمته حل الامر وما امدش ا ل ح ر ي ق ة اقولك ان كذبك هو اللي بيقوم ا ل ح ر ي ق ة كذبك هو اللي بيقوم ا ل ح ر ي ق ة ولو انت عايز تتوب توبه حقيقيه ومن قلبك وربنا له ك ر ا م ة عندك وفوق ر ا ف ك من فوق تقول لو السما ن ط ب ق ت على الارض مش ح ا ج س ب لو قامت ميه ح ر ي ق ة ب ر ض و مش ح ج ك ذ ب لو مسيحك غالي عليك المسيح اللي قال لا ت ج ذ ب لا تجزب فنيجي هنا في المثل بتاع ا ل أ خ ده بيقول ا ل و ظ ي ف ة بتاعتي م ع ت م د ة على الرشوه ولو ماقدمتش رشوه انا معرفش هل حيتعين ولا في وظيفته دايما بياخد ر ش و ة سوى كدا او كده كده لو كان انسان حيتعين والتعين ب ر ش و ة اقولك بلاش التعين بلاش التعين ده وبلاش ا ل و ظ ي ف ة دي لان مش هي دي اللي عايزها ربنا زي التلميذ اللي في الامتحان يقولك لو ما غشتش مش ه ن ج ح اقولك بلاش تنجح بالغش لانك وانت ف ا ئ ت وامين افضل بكتير من وانت ناجح وانت غشاش ت ف ق ط بامانه احسن من لما تنجح بالغش و ا ل و ظ ي ف ة د ي لو راحت او ضاعت لانك م ق د م ت ش رشوه اقولك ان مش هي دي ا ل و ظ ي ف ة اللي مقدمها لك ربنا لان ا ل و ظ ي ف ة اللي بيقدمها لك ربنا لا يمكن تقوم على الغش والسكه اللي ا خ ت ا ر ه ا ربنا عشان تمشي فيها لا يمكن تقوم على الغش واقول لك من قلبي س ك ة ربنا كلها ا م ا ن ة لان اللي يمشي فيها لابد يكون صديق للصادق الامين يسوع المسيح دا ان كنت متقدم ل و ظ ي ف ة وحتتعين ب ا ل ر ش و ة او اي ح ا ج لكن ان كانت وظيفتك بتاخد فيها ر ش و ة كل يوم اقولك ل ب ر ض و مش ده طريقك وده السكه دي متوصلش ما ما هل ماتقدرش تمشي في وظيفتك من غير ر ش و ة تقدر من ناحيتين يا اما اللي حواليك يعكسوك لانهم عايزين يرتشوا يا اما ق ل ة ا ل ر ش و ة يحاربك الشيطان ويقولك تبقى ح د ج و ع لان مرتبك مش حيزيك م ي فاقول ك لو ح ر ب و ك اللي حواليك لانك أ م ي ن وهم عايزين ر ش و ة أ ق و ل ك ثق تمام إ ن ك في ا ل آ خ ر انت اللي حتغلب وانت اللي حتكون مكرم والرب يرفعك ف و ق العلالي ل أ ن الرب يكرم أ و ل ا د ه وخائفيه وصدقيه ي ولا يتخلى ع ن ه ولو كان الشيطان ب ي ح ر ب ك يقولك طب لو ما اخدتش رشوه ح ت ى ك ل منين ده مرتبك قليل وهل حتقدر تعيش بمرتبك اقولك كلام الرب الصادق والامين ب ر ك ة الرب تغني ولا يزيد معها تعب يا مناس بيكسبوا الاف وفي اخر الشهر ب ي س ت ل ف و ت م ل ي يشتكوا بالعذر وبالفقر ودي ح ق ي ق ة ويام ناس مرتبهم على أ ب د ه م وعايشين مستورين وبيوتهم م ل ي ا ن ة ب ر ك ة ودي ح ق ي ق ة الموضوع مش موضوع عدد فلوس لكتر ا ولا قله فلوس الموضوع موضوع ب ر ك ة ل إ ن س ا ن عايش في خوف الله فان كنت مقدم على التعيين تقدم في خوف الله واللي يرضى ربنا يعمله وان كنت عايش في و ظ ي ف ة فيها غلط و ا ي ب الغلط من دلوقتي وابتدي من ب ك ر ة في ح ي ا ة ا م ي ن ة وثق تمام ان الرب لا يمكن يتخلى عنك ابدا ربنا يكون معاك ويحافظ عليك ويحفظ طريقك امين الى النفس الاخير امين ارنم الترنيمه اللي بتتكلم عن عطايا المسيح له كل المجد معلش هي مش موجوده في الكتاب اللي في ايديكم لكننا رنمناها قبل كده ترنيمه وان كان الرب ب يعطينا عطايا زمنيه يعني اكل وشرب وفلوس ولبس لكن ا ل ع ط ا ي ة ا ل ز م ن ي ة دي بيشترك فيها كل الناس واللي بيعبر عنها الكتاب ويقول شمسه تشرف على الابرار والظالمين يعني الكويس والوحش بياكل وبيلبس ويمكن الشرير بياكل ويلبس احسن من البار لكن مش هي دي العطايا اللي ممكن اتكلم عنها ولا اقول ربنا اداني فلوس لا ن بيقول من يفتخر فليفتخر بايه بالرب ان الرب صار نصيبه وبعطايا الرب ف ا ل ت ر ن ي م ة بتقول مش حقول اداني فضه ولا اداني دهب و د ي العالم ما لو فضه يعني بعد ش و ي ة العالم حيفضى خالص هيئه هذا العالم تزول و د ن ع ا ل م ما لو فضه لكن ق ل من وهب ده وهبني ب ن و ي ة ده وهبني الخلاص ده وهبني ا ل ح ي ا ة ده وهبني الميراث وفي كل خ ط و ة معايا واسمو عمانوئيل ماشي قدام ورايا و ب ي ر ع ا ل نهار وليل و ن ض ل ل علي بحبه وعلى الدوام امين حافظني في عينه وقلبه اد ايه نصيب ثمين ادي هي العطيه وقرار ا ل ت ر م ي م ه بيقول يا لعظم العطيه ا ل ل الدهانه ربي دي عطيه م ج ا ن ي ة فرح بيها قلبي يا ترى الصوت واضح كده مش واضح طب كده الصوت واضح ل د ا ن ي فضه ولا اداني د ه ا وعد العالم ما لو فضه لكن ج ل Yeah. <laughs> ا ر من أ م ي واخوي واعطان الحريه ورفع عن القصص وسحر و ص ر أ س ا ل ح ي ة دوهبني ا ا ل خ ل ا و ا ع ط ا ن ا ل ح ر ي ة و ر ص ا ن ا ل ق ص ا و س ا ح ق ر أ س ا ل ح ي ة يا عظام العطيه للدوام 「なかにいやふ رح بهالبي」<音楽>「やら」「いやら」 فرح بها قلبي ده وهبني ا ل ح ي ا ة ا ل ح ي ا ة ا ل ب د ي ة ووعدنا بامعه في ا ل م د ي ن ة السماء م ا ل ي ي ف ر ح بها البيع ل ى عظام العطيه اللتاني ربي دي عطيه مجالي ي ف ر ح بها やったね。 綿貫にあってもいいですか م ج ا ن ي فرح بقلبي و ف كل خطوه م ع ي و ا س م عمانوئيل م ا ش ي قدامى و ر ا ي و ب ي ر ا ن ى النهر وليل افكل خ ط و ة معايا واسمه عمانوئيل ماشي ق د ا م ي ورايا وبيرعاني نهر وليل م ج ا ل ي يا فرع بهالبي يا لعظام العطيه للتاني راقدي عطيه ح ب وعلى الدوام امين حافظ ن ف ع ي ن ه وقلبه ات اهناصب ثمين و ا ن ض ل ل علي بحبه وعلى الدوام امين حافظ ل ف ع ه و قلبه أ د ه ن ا ص ب ثمنه يا نعظم للتاني ربي ديعطيه مكاني افرح بهالبي يا ل ع ي ق بالعطيه اللي ت ب ح ا ن ربي دي عطيه م ك ا ن ي فرح بها ك ا م ن ا ابن الروح القدس الاله الواحد امين لو س أ ل ن ا عن سبب وجودنا في العالم وسبب تغربنا في الارض ممكن تختلف ا ل ا ج ا ب ة من واحد لواحد ممكن تلاقي واحد عاشق للعلم وفي معمله يشبه الراهب في محرابه ويفهر الليالي وكل هدفه انه يوصل لشيء ممكن واحد تاني لو س أ ل ن ا ه عن الهدف من وجوده في العالم نلاقي هدفه تحصيل المال واحد ثالث تلاقي هدفه انه يوصل لمركز في العالم وحتى البعض لما يعلق عليه يقول لك فلان وصل دا انسان واصل وهكذا تتعدد الاجابات ونجد ان لكل انسان على الارض هدف لكن لو س أ ل ن ا السؤال لانسان مسيحي ايه هدفك في الدنيا ومستني ايه برضو فروض المسيحيين ممكن تختلف الاجابه مع ان المفروض يبقى الطريق واحد و ا ل و س ي ل ة و ا ح د ة لكن ممكن نلاقي الاجابات تختلف منلاقيش كل المسيحيين لهم لسان واحد ولا ا ج ا ب ة و ا ح د ة ممكن لو س أ ل ت المسيحيين يا فلان رايح على فين ومن واحد يقول لك معرفش ممكن ت س أ ل واحد تاني رايح على فين ممكن ب ا ل س ا ن يقول لك جهنم ممكن ت س أ ل واحد ثالث ر ا يقولك ح على فين ي ل اتمنى واترجى اني اروح ا ل س م ا ء ممكن ت س أ ل واحد رابع يقولك ل انا بجاهد ا ومتمسك ب ا ل ح ي ا ة ا ل ا ب د ي ة اللي دعاني اليها المسيح ورايح السمع ا فتلاقي اجابات م خ ت ل ف ة فسكه المسيحيين كلهم مش و ا ح د ة و ا ه د ف ه م مش واحده والوسائل مش واحده لكن م خ تعالوا ل لكن ف ت ن س أ ل ربنا يا رب انت اوجدتني في العالم ل ي ه ذ ا ن ا كمسيحي اوجدتني في العالم ل ي ه كان ممكن اكون مش موجود وكان ممكن انتهى وجودي مثلا الى حين لكن انا لغايه دلوقتي موجود ليه ايه سبب وجودي فاحنا فا ه ن خ ل ي واحد مسيحي حقاني يرد وبلسان المسيح حيرد ويقول انا نور العالم المسيحي ممكن يقول كده ه لان المسيح له كل المجد قال انتم نور العالم فتعالى نختار واحد مسيحه منور فيه عشان يرد علينا ويقول انا ايه انا نور العالم فانت نور وانتي نور وانا نور لكن لما نبحث ع ل ى ا ل ح ق ي ق ة لما ندور على ا ل ح ي ا ة وقبل ما نبتدي ت أ م ل ت ن ا هل احنا ب ا ل ح ق ي ق ة نور وهل احنا بحسب قلب المسيح زي ما بيقول عن داود النبي وجدته رجلا حسب قلبي لانه يتمم كل مشيئته رجلا حسب قلبي الكلام اللي حيديه لنا ربنا هو خصب الناس اللي هم ب ا ل ح ق ي ق ة نور واللي في غربتهم صاروا كواكب وعلامات في الطريق والسؤال اللي حنبتدي ت أ م ل ن ا فيه ب إ ر ش ا د الروح القدس كان ق ب ل ن ي واحد خلال هذا الاسبوع وبعدين س أ ل ن ي سؤال والسؤال كان خ ل ا ص ة مناقشات ك ث ي ر ة والسؤال هو لماذا انا م س ي ح وقال لي ا ل ح ق ي ق ة انا عايز ارد للسؤال د ه يا اما في عظه او اكثر فانا قلت له الموضوع د ه فعلا مره على خاطرنا وكنت م ر ة هنا ت ك ل م ت وقلت يا ريت ربنا يدينا ف ر ص ة ونجاوب على السؤال د ه في ع ز ة او اكثر قلت له ا ل ح ق ي ق ة م ر ة على خاطري السؤال وفي ذهني وفي قلبي لكن ما ظنيش ا ن ه حتكون ا ل ا ج ا ب ة ق ر ي ب ة وكانت حجتي ان الموضوع عايز استعداد وعايز اصطلاع وعايز تحضير وتجهيز ايات واقوال اباء وسير ق د ي ث ي ن ق ل ت له نسيبها ربنا فقال لي انا مسافر في ح د و د اسبوعين في ذهني فكر يعني او ت أ م ل معين وحبتدي اجهز ا ل ت أ م ل او اصلي من اجله لكن سريعا عرفت ان ا ل ت أ م ل سبق ا ت أ م ل ت في ه كده قبل و تامل أ ك د ت من ل ل ك ا ده هو يبقى مش ا تاني أ م ل ل ل ي عايده ر ب ا ج ت ت أ م لقيت في تاني تأمل ل الباب مقفول وانا ذهني خالي تماما عن اني حبتدي اجاوب على هذا السؤال لقيت ربنا محصرني ا ت أ م ل في دي لا في دي لا في دي لا, لا طبعا عايزه يا رب مني لقيت السؤال موضوع قدامي لماذا انا مسيحي طب ربنا ما جهزتش نفسي ولازم طبعا ذ ا ت بتتكلم لازم اكون مجهز ايات ومجهز حاجاتي عن الناس تلاقي فيها تعليم وتلاقي فيها ح ا ج ة دسم ة لقيت ربنا كده من قلبي من جوا بيقولي ل مالبش دخل انا عايز تجاوب على السؤال وفعلا ً لقيت نفسي مضطر ومحمول و ث ب ت نفسي للروح القدس قلت له رب من ناحيتي انا مش جاهز و د ه سؤال مهم انا حبتدي وعلى كلمتك القي ا ل ش ب ك ة صلوا معي وطلبتي الى الرب مرفوعه ان يؤازرني ويعطيني سلام عند افتتاح الفم لان السؤال مهم جدا في وسط مضادات ك ث ي ر ة وهجمات ش ي ط ا ن ي ة ع ن ي ف ة يحتاج من خلالها المؤمنين ان يثبتوا وان يتشددوا وان يكونوا منيرين وان يروا النور واضحا جليا امامهم وان يكونوا على ي ق ي ن ي ة كامله انهم على الضرب سائرون احسست ا ن ا في ح ا ج ة م ل ح ة ان نثبت في المسيح و أ ن نتيقن من خلاصنا و أ ن نتمسك ب إ ي م ا ن ن ا و أ ن يعلن لنا الرب إ ع ل ا ن ا ت يشدد بها ضعفاتنا و أ ن يمسك ب أ ي د ي ن ا ويشدد ركبنا ا ل م خ ل ع ة و ا ل ح ا ج ة إ ل ى صلوات و إ ل ى دموع و ا ل ح ا ج ة إ ل ى قلوب م خ ل ص ة و إ ل ى مسيحيين حقيقيين يتغاضوا عن ذواتهم وعن كل ش ه و ة في قلوبهم وعن كل أ ن ا ن ي ة وطمع وعن كل أ م ر عالمي و ي ض ع قدام عيونهم فقط وفقط نجد الملك المسيح لماذا أ ن ا مسيح ممكن الشيطان يشككني وفي كل وقت على وداني و ي س أ ل تساؤلات غ ر ي ب ة ايه اللي عرفك ان المسيح هو ابن الله وازاي ثلاثه في واحد وواحد تثلاث وهل تفتكر س ك ة ربنا تكون ب ا ل ص و ر ة ديه وانت بتاخد على افاك و ت ض ر ب وانت ساكت وانت ضعيف لا ده الانسان لابد يكون قوي وعند عينه وسن ف سن, سن والشيطان ممكن ياخذ ويدي مع الانسان ويستخدم معاه كل و س ي ل ة ليشككه ف ا ل ح ا ج ة الى رد شافي وكافي لماذا انا مسيحي اولا انا مسيحي لاني اسير على ضرب الاباء الذين وصلوا يعني ايه يعني جم اليهود م ر ة بيقولوا للمسيح احنا اولاد ابراهيم ازاي تتهمنا الاتهامات د ي قال لهم لو كنتوا ابناء ابراهيم لكنتم تعملوا اعمال ايه ابراهيم مش المهم ان ل يكون اولاد ابراهيم بحسب الجسد لكن اولاد ابراهيم ا ل ل ي تبعوا طريقه و ا ل ل ي صاروا على بره وقال لهم الله قادر ان يقيم من هذه ا ل ح ج ا ر ة اولادا لابراهيم فانت و ا صحيح اولاد ابراهيم بحسب الجسد لكن بالاعمال اثبتتم انكم مش اولاد ابراهيم امال مين اولاد ابراهيم اللي مش يفسد ك ث واللي عاشوا بايمانه واللي رجليهم كانت على ضربه وانا واحد منهم انا مسيحي ماله ابراهيم ابراهيم ابو الانبياء ابو الانبياء وكل انسان يثق ف ي ه ويثق في ايمانه ا س أ ل ابويا ابراهيم يابويا يا ابراهيم عملت ايه عشان ت و ف ل هل اعمالك يقولي ل لا امال بايه يقولي بايماني طب ايمانك كان ازاي يرد علي ويقولي يا ابني انا رفعت قلب ربنا عشان يعلن لي زاد وكان الاعلام في ا ل ص و ر ة دي ازاي قال انا وصلت ل غ ا ي ة سن ت س ع ة وتسعين س ن ة ماكنتش خلفت ومراتي كانت سن ت س ع ة وتمانين س ن ة ماكنتش خلفت وبصيت لقيت ث ل ا ث ة ملايكه جايين يزوروني واستضفتهم وبعد ما استضفتهم اتنين مشوا و ل ق ي ت نفسي واقف قدام ربنا اتاري الملاك الثالث هو ربنا ظاهرلي في صوره ة ملاك فالملاك الثالث د اللي ربنا قال لي يا ا لي هو ه ر ب ملاك زي ا ي ي حيكون و دول م م ن ع ايه ولد. مش مهم صار بحكت ولا ما بحكتش مش مهم ولد وقال الكلام مش مش بحكتش بحكت حتتبارك في ه كل قبائل الارض فسرت الكلام وعدت السنه وكان معايا إ س ح ا ق وبعد شويه كبر إ س ح ا ق فلقيت ربنا بيقول لي يا س ح ا ق خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إ س ح ا ق و ق د م ه لي م ح ر ق ة على احد الجبال يعني تاخد اسحاق وتروح تحطه على المذبح وتحط الحطب وتولع فيه ب ع د معقول ضروري ابراهيم كانسان مسكين وقف قدام الامتحان الامتحان صعب لكن قعد يفكر زي التنين اللي بيفكر قدام الامتحان الصعب ل غ ا ي ة ما يوصل لحل قدام ص ع و ب ة الامتحان ده ابني و ح ي د ي لاني اسماعيل ابن ا ل ج ا ر ي ة ملناش دخل بيه ابني و ح ي د ي ابن الموعد تقولي قدمه ليا م ح ر ق ة اولع فيه ادين ل الحل بتاع الامتحان الصعب ا الايمان ك ل ا ابراهيم يوزي الحل ايه قاله حتاخد ابراهيم كمثل وتطلع بيه كمثل وتحطه على المذبح كمثل وترفع السكين كمثل لكن حتلاقي الخروف ل ل م ح ر ق ة و ا س ح ق مش حيموت قاله طب و ض ح ل الكلام ده و ض ح ل ل ك ل ا م ده قال له اوضحلك ح ت ع ب السنين والايام وفي زمان معين في ملء الزمان ح أ ر س ل ك ل م ة ابني متجسرا ليقدم ذ ا ت م ح ر ق ة عن العالم يموت لكنه سيقوم واسحاق لما ت خ د ه وترجع بي حي مثال لابني اللي حيجي يخلص ا ل ب ش ر ي ة في ملء الزمان فامن ابراهيم بالله فحسب له برا على اساس ك ف ا ر ة المسيح الذي سوف ي أ ت ي في ملء الزمان وقعد ق د ا م ص ع و ب ة الامتحان ويقول له افليه فيرد الانجيل ويقول ابوكم ابراهيم تهلل ب أ ن يرى يومي فراى وفرح شفت إ ي ه يا ابو ي ب ر ا ه ي م شفت ملء الزمان والمسيح آ ت ي للخلاص في ص و ر ة إ ن س ا ن ك ل م ة الله الذي طار جسدا شفت الصليب ل ب ي ح ة ا ل م ح ر ق ة ك ف ا ر عن العالم عن العالم كله فامنت بي و ع ر ف ت الطريق وده اللي نجاني الله وانا ابنك يا ابويا ابراهيم امشي على نفس ذات الضرب اجي ا س أ ل واحد من الاباء العظام ا ل ا و ل عشان اقول لماذا انا مسيحي لاني اسير على ضرب الاباء يا ابويا موسى تقدر تفهمني وصلت ازاي قال ا ي و يا ب ن ي فهمك وصلت ازاي انا اعرف انك عشت اربعين س ن ة في قصر فرعون قال صح وكنت بتتمتع ب ا ل د ن ي ا مزبوط اشبعت من الجسد والخطيه قال مزبوط لكن وانا سني اربعين س ن ة مع اني كانت متع الدنيا حولي ا وقدامي مركز يعتبر اعظم مركز فرعون مصر وخزائن ودهق و ف ض ة وعظمه وامجاد ع ا ل م ي ة و ح ك م ة المصريين وعلمهم وكل ده لكن بصيت لقيت ح ا ج ة في قلبي من جوه بتشدني خارج أ س و ا ر القصر وفكري انا إ ي ه بيروح ل أ ه ل ي وعشرتي اللي كانوا موجودين في أ ر ض جاسان يعني أ ر ض الشرعيه طب كانوا في عز أ ك ت ر من عز القصر قال لا دول كانوا غ ل ا ب ومذلولين والكرابيج نزل عليهم وبيصنعوا ط و ب وما بيدهمش ت ب ن عشان يصنعوا ولازم كل واحد المقطوعيه اللي عليه خلصت يعني في ذل كامل اللهم يفكرك مشدود ليه الحاجه من جوا م ا ق د ب ت ش اقاومها طب عايز تعمل ايه انا س ي ب القصر、أه. اسيب القصر اسيب القصر ل غ ا ي ة ما لقيت رؤيه قدامي ايه الرؤيه دي الرؤيه دي ر أ ي ت من لا يرى شفت ايه قال شفت المسيح في زمان اتي طب شفته ازاي شفته في عظمه ومد قال ابدا شفته في عار يا سلام وشفته في ذله وفي صليبه طب وده يشدك في ايه خ ل ي ت تسيب القصر والمد عشان تروح للمسيح ف عاره وذله وصليبه ا ل آ ن طب وفرعون لو سمع ح ي د ب ح ن قال لا لا سيبك من كل الكلام ده يرد علينا ابونا موسى بالكلام المبارك ويعلن لنا الرؤيه ا ل م ج ي د ة اذ يسجلها الوحي بالروح القدس بلسان وعلمنا بولس بولس م ي ش ا ف و ش لكن يعلم بالروح القدس ويقول بالايمان موسى لما كبر ا ب ا يعني رفض ان يدعى ابن ابنه فرعون مفضلا بالاحرى ان ي د ل مع شعب الله على ان يكون له تمتع وقتي بالخطيه حاسبا عار المسيح غنى اعظم من خزائن مصر يا ع سلام لانه كان ينظر الى ا ل م ج ا ز ا ة بالايمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك لانه تشدد ك أ ن ه يرى من لا يرى من للعاقل يعني شاف مين شاف المسيح حاسب ا ع ا ر المسيح غنى اعظم من خزائن م ص اصلي ممكن الانسان يقولك ل المسيح دا بتاع يومه اتولد من العذراء ومات بتاع يومه نسي الوحي ا ل إ ل ه ي الذي يقول في البدع أ ي في ا ل أ ز ل ك ا ن ا ل ك ل م ة و ا ل ك ل م ة كان عند الله وكان ا ل ك ل م ة ايه الله ل أ ن المسيح و الله ا ل ظ ا ه ر في الجسد هو هو أ م س واليوم ويلا إ ا ل أ ب د ليست له ب د ا ي ة أ ي ا م ولا ن ه ا ي ة أ ي ا م هو ا ل أ و ل و ا ل آ خ ر لكن بسر عجيب ومجيد اخذ ص و ر ة انسان في ملء الزمان ليخلص كل من يؤمن به لماذا انا مسيحي لاني اسير على ضرب ابراهيم الذي تهلل بان يرى يوم المسيح ف ر ا ء وفرح لاني اسير على ضرب موسى الذي بالايمان ر أ ى من لا يرى واسير على ضرب اشعياء, على ضرب أشعياء. يابويا اشعيا تقدر تكلمني امنت ازاي وهي ا ل س ك ة اللي وصلتك هل يابويا اشعيا عملت اعمال ممكن توصلك يعني تديلك الشيء او تعمل اي عمل ا ل ا يا ابني لا شوف اقولك تقرير اللي ب ي ق و ل و عن البشريه قدام ربنا بيقولوا وقد صرنا كلنا كنجس في ا ش ع ي ا ر ا س ت ي قد صرنا كلنا كنجس وكثوب عده كل اعمال برنا كثوب عده يعني الخير النفسي كل اعمال برنا وقد ضبلنا ك و ر ق ة واثامنا كريح تحلنا اه امال وصلت ازاي لما ح ا ل ت ن ا كده قالوا مش بس كده مش التقرير حتى لما ربنا ا د ى نموت مش التقرير بيقول الجميع زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله ا ل آ ن أ ن ا أ ق و ل ك وصلت ازاي قال انا كنت من عله ي ملوك و ابن عز يعني وحتى في الوقت دا كان ابن عمي الملك الملك دا كان اسمه عزيه وطبعا عشان ابن عمي الملك يعني كنت شايف نفسي ش و ي لكن ربنا كان مخترني ا ل ل ن ب و ة يعني كنت ماشي في ا ل س ك ن بس عايز اعرف فقال في ا ل ث ن ي ه مات ابن عم الملك فلقيت العكاز اللي انا متكل عليه راح فرحت و رافع عيني ربنا قلت له انا لايف انا كنت متكل ش و ي ة على الارض ش و ي ة على د ا و ش و ي ة على د ا لكن انا عايز اعرفك عايز اعرف السكه اللي ت و ف ى في س ن ة و ف ا ة عزيه الملك ده في اشعيا ست ر أ ي ت سيد الرب جالسا على كلت عال ومرتفع وادياله تملا الهيئه انا لو شفت الرؤيه دي شفت ربنا قدامي وحسيت اني انا انسان غير مقبول تمام قدامي فصرخت قلت رب انا نجت ا الشفتين وساكن في وسط شعب نجت ا الشفتين ارحمني ا ل ب س ي ط لقيت واحد من السرافين طلع يجري من ا ل م ل ا ي ك يعني السرافين. العجري على المزبح. على واخذ ق م ر ة م ش ت ع ل ة ومت بها شفتي ن فحسيت انها تطهرت فيقول الكتاب مت بها فمي وقال ان ه ا ب ن ت شفتيك فانتزع ا س م ك وكفره عن خطيتك <تصفيق> ايه هل نار يعني دخل النار اللي تحرق ب ا ل خ ط ي ة هل ممكن اللي يحرق نفسه خطيته تطهر ت ولا اسمه يدرفل لا تعالى هنا دا عمر الروح ودا سير الروح اللي مايقدرش ياولاد العالم يتطاولوا عليه لكن احنا نقدر ن ف ت ر الكلام د يجي في ص ح ا ح ة ثلاثه وخمسين تيجي ت س أ ل و ا يقول لك ش ف ت المسيح المصلوب اه, اه. ك ن ع ج ة تساق امام ج ا ز ي ز ظلم اما هو ف ت ز ل ل ولم يفتح فاس احطي بين اسد وعضي البار بمعرفته يبرر كثيرين كل الكلام عن الصليب طب ويوصلنا عن ا ل ج م ر ة دي اللي م س ج شفتيه وصلنا ل ل ج م ر ة اه احنا بقى بنروح لما تعلمنا وعرفنا من روح الله وربطنا الكلام مع بعضه لان ربنا اعلن الصليب ل ا ش ع ي ا واعلن الاسرار ا ل م ق د س ة ل ا ش ع ي ا وقال له الجمره ديه لما بنتناول بنقول على الجزء الصغير جدا من الجسد ا ل ج و ه ر ة وده جمر ا ل ل ه و ت اعلمله ان من الصليب تنبثق الاسرار وساقدم جسدي ودمي يكفر عن الخطيه عشتك شفتي ا ل له غفر اسمك وكفر عن خطيتك قال وعرفت المسيح اللي حينزل في ملء الزمان في صوره انسان كلمه الله اللي حيتجسد ويصير بيننا ويلبس جسدنا ويشابهنا في كل شيء ما خلا الخطيئه وحدها قال هو د ا اللي خلصك اه وهو د ا اللي رنمت له قبل ما يجي بسنين ط و ي ل ة وقرون وهو د ا اللي عرفته وهو ده سر خلاصي يبقى اشعيا هو ابويا اشعيا هو ابويا ابراهيم ابويا انا ماشي على ضربه وابراهيم عرف المسيح ن موسى ابوي ا و انا ماشي على ض ر ب ه و موسى عرف المسيح ا ش ع ي هو ابوي ا و انا ماشي على ض ر ب ه و اشعيا عرف المسيح و كل الانبياء و على الاخص ابوي ا داود المبارك داود النبي اللي يتكلم في ملء الاعلان م ر ة عن المسيح الابن ك ل م ة الله الذي صار ج س د ا اللي بيقول في المزمور اني اخبر من ج ه ة قضاء الرب قال لي انت ابني وانا اليوم ايه و ل س ا س أ ل ن ي ف ا ع ط ي ك الامم مراراه لك و ا ق ا ص الارض ملكا لك قوم في يوم الخمسين وقف معلمنا بطرس قال لهم داود كان بيقول انت ابني دا ربنا بيقول يعني قال لي ا ل رب انت ابني فمعلمنا بطرس بيقول لهم الكلام دا كان على داود هو داود ابن ربنا قال لهم لا داود م ا س وقبره موجود عندنا ل غ ا ي ة النهارده كان الابن المبارك اللي عرفه داوود واللي قال عنه ا ل ربه راعيه فلا يعوزني شيء واللي اتكلم عن صليبه في مزمور اثنين وعشرين اللي يبتدي ويقول الهي الهي لماذا تركتك يا سلام امالي انت فاكر السكه ضلمه يجي واحد يهوش لي كده يقول المسيح مهواش ربنا ولا مش عارف ايه لماذا انا مسيحي أنا قدامي وقابور من القديسين لا يستثنى واحد فيهم الا ومشى على بات الضرب وانا مسيحي لاني اسير على ضرب ابائي الذين وصلوا وهم الان في فردوس النعيم الذين ا يقول ل عنهم كالكواكب ت ب ك ا الى ابد الدهور واختم الكلمتين الصغيرين ل ك م ق د م ة واقول انا مسيحي لاني ابن الاباء المباركين الذين استعلن لهم مجد الله وعاشوا في اعلانات ونبوات و آ ي ا ت ومعجزات انا ابن الانباء انطونيوس الكبير انا ابن القديس مقاريوس الكبير انا ابن من ا ق ا م الموتى و أ ن ا ابن من د ا س ا ل ش ي ا ط ي ن و أ ر ع ب و ه م أ ن ا ابن البابا كيرلس السادس صانع ا ل آ ي ا ت والمعجزات أ ن ا ابن ا ل أ ن ب ى شنود رئيس المتوحدين أ ن ا ابن أ و ل ئ ك الذين عرفوا الرب بالحق وعاشوا في قداسه وتقوى و آ ث ا ر ه م ت ق ت ر و دسما لماذا أ ن ا مسيحي ل أ ن ورائي تاريخ طويل من سير آ ب ا ء مباركين لا يمكن أ ن يعثر فيهم أ ح د الله يعطينا ن ع م ة ويبارك حياتنا اكتفي بهذا المقدار على أ ن يكون لنا لقاءات م ت ع د د ة لنجيب على هذا السؤال وما هذه الكلمات إ ل ا م ق د م ة ل ل إ ج ا ب ة على هذا السؤال لماذا